على اهل بيته الطيبين الطاهرين صعبت <تصفيق> <الديت>. يا <ها>؟ اخي <تصفيق> انا فيها قريب اكرمنا <تصفيق> <تصفيق> <عمان عمان تصفيق> <خلق؟ بسم. تصفيق> قال عليه السلام ووابي احدهما ان يس اجدنا هو الشيء كل زوج لا كل كل زوج في البدن يلزم بها قد كامل, كامل. وفي احدهما نسب الدين شو تبوي عليها قام عمي يعدل حظي بس انا عمي لا اسره يرحمنا الله عليه يعني مثل الحين فارق الدنيا والله على شيء من الله ان شاء الله على واحد انت تروح عليه صدق بايدك كبير عليك بايدك ما شاء الله ما ادفع ورق لنا والله يدنا والله عيوننا والله سمعت صار ما دفع <تصفيق> انا انا اني كنك ما دفع الشم لا الجو هاي ورقه بس بياني هاد هاي قاعد اشوع معك هاي الله هي قاعد اشوع معك هاي طلع حاسس نفسي تمام تمام هو ما حاسس خذاف خذاف على حاسس ذما في دماغ فيها ها لا احد الحواس خالص ما حاس في الدماغ والله غير اي والله المحل كلها العين والطعم والشم كلها داخل الحاسة ما هي اوطي كليه اثنين يا فنن ربع فنها اربعه, أربعة بديه بديه بديه بديه بديه. في اربعه يلا اه وله نعمه لأن ما لا ما له دخل بالاي لا لا اللحمه على عليه حقه العين اه ثلاثيه القف دي دي بعدف فيه ربع دين اذا بعدل اثنين نص دين وله نعمه لا ما له دخل بالبلد لا بضل اسمع ولا اه بعددها انا عاده سبع لا لا دان ثاني لا لا لا انا لباس مطلوب بالكليه طيب ايوه انتي دا انا عندك فرحاص انا كل زوجي في بدني بس انا بحول اه شو ما بشي ما عاد لها هو انا هسه زوجتي يعني عادي ما هي سماعه ما هي سماعه ما هي تمسك اذا خبطها لازم هذا النظاره يعني جميله ولي اديه قاعد ابنسمع بعديها كلنا دخل الخواص صحيح ليه الخواص مستقل تفضلنا بعيلات دعوه صحه فائدة سيكتب لي الصوت كذلك لا وغايدته جمال وغايدته إذا نبعد دية عندك البائدة كلها كمال وغايدة ما يجي جاهد بل الأصوات ها عد هابات يجي بل الأصوات لا نبعها ما عد به الهاباية <تصفيق> وبي كل سن نصف عشور نصف 10 دينار و انت فنيه عدد دينها 233 الحمد لله ها و ده قدر نسديهم يجيو عالم عند مناجي اوكي ما غادي يكون 233 و دينا 30 ČNES усочnišaglatā no j거 ini? En In tudi ne ها تستغل الدماغ غمناي غالب الاغلبنا على الاغلب طبعا الاغلب حسب طبعا ما اعمل اربع ضواعه اي <سؤال> <Larry> لازم في كل اصبع على الشمالي وفي مفصيلها من هذر هذر كل مفصل من ذلك هذر ثلاث و ثلاث هاذ فعلت بشكل مفصل؟ ها إلا الإبهام فنسبه أفيه الاذنكي ها؟ اي <تصفيق> يانيني يومًا ما عده كدو جو فالكف بل... هذر هذر دولي بس أبلا مفصل واحد بهذه <تصفيق> دولة قم معها مهمة فاصل داخل عضله يا عم مع المفاصل ايوه مع كل معها وصفات لا لا خلاص بعديها المفاصل كل مفصل فيه ثلاث الله في ثلاثه هو ده ايوه الابهام ما فيه لاثنين فاذا في النص ما هو وفي دونه حصته اذا نص المفصل اذا نص نص الطلب قدي هو, نصل هو نصف نصف نصف في عدد الاعم 10 او 7 20 ما في هذا يعني اذا هذا بخص ورا عندك فيه ومنه ثلث وكذا وكذا الثفر اذا بيضيع من اصله قالوا منه ثلث قال هي مقصيها منه ثلث العشر لا بشرح من اصله نتب ولا الاصبح اذا شلت مع بقاياها نتب بقره اذا بيع ثلث ايدي عمك عم قول ايه ثلث ثلاث عشر بس هذا العشر اه ثلاث حليث دي مليونين رمات حبك كامل وليونين ما قبل حي غالية غالية عبلت يا ابو الزلط قبل الزلط إذا إباهي ثلاثة إباهي مليون معك ثلاث مئة ألف في الجائفة والآمة ثلاثة هذا كيف هذا يبتز بلا قال جو طعنه اه قال والله طعنه الله جنه طلع جو طلع صح صح داخل من داخل كلها تجويف حق البطن وين ما قد يعني قد فاذا هو اه لانه يا اخي لا توصل يعني ما تتذكر انا معها بايبين ما هو بحاول لا بدي بدي يعني كلها منيله معني هو باجي فيها الجايد قول له ما هو منيله اه الجوف من هنا يه له كل ما جافي لو بلا بره هديها هديت وخذ تبره الله اوو سلام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 أصلها ما لبره نسحة ما شيء ما بد أثر ولا أدماء مدرى الشوكة الشوكة هوي مش شوكة, شوكة, بيعدوها شوكة ما بيعدوها جايفة حين بحقت مرفقها هو ها لا حاليض بذكر شوكة لأم واصرتها العالم ما قفية ما قليم وبحة ما تتبين <تصفيق> شيء ما قلنا الحين في <تصفيق> حقة الرأس لو بلبرها جالب لو بلبره حقا حقا حدما لما الدماغ انها اذا وصل ما هو خلاص ما لا الدماغ البل ده اللي فوق الدماغ قلنا هي ما هي اذا وصل ما وصل عاد البيش ده لا خلينا لها عظمي انا قوسه ده الدماغ البل ده اللي في الراس يعني لا لا الجلد هذه دهن رقابه الدماغ, <تصفيق> <فوق> الدماغ. <تصفيق> <تصفيق> ترقي ترقي في هي خينا بس قسم ما 15 5 10 ناقه المنجل هذه المنجل من العظم المنجل ما بتصنع هذه بتها عواش الراسها بتنزل مكانها ورا بتتحرك على نفس باي يدي على الرجل اه بده يطلع العظم وش على ما ما ما يعني بين ذي في على الجسم يعني هو مثنى ما في الراس يحدد الحين ذي في الراس ما كذلك ما في بالمنجلah 15 يعني كم كم من التيه هي عشر ونص عشر خلاص نص ثلاثه خمس على الاستاذ لا ثلاثه من الخمس اي ثلاثه عشر ونص عشر ثلاثه عشر ونص عشر اسد سته هذا في كيف انت هذا بالقدر والله على قدر خلني على قدر ودي الهاشمتين هذا هذه مبلات تشمه العظم مكانه ما تلومه نا الحين بصحة صحة عجرة أني اعزاليزينا عين فتفد عليها العظمي داريين اخبار شي عين تساكتها لا ما قل طائرة لا تتعزيزي ماله هاشمه هديم لا هاشمه هديم لا تشمه مكانه ماله هاشمه ما ي ضيئ لا والله والله برضو راح يثبت مكانه العظمي وما بيحتاج بي يصبر بسرعه لا هات بدات هايش ناشرني فيها خسقان لكن ما يتحرك من مكانه ما يتحرك من مكانه لا لا امال حين تزل من الدار اس يعني تشهد خطا او يخيم مكانه بيرجع بسرعه ما بيبدا الا بيرجع اذا مكسر اذا حركت العظام من مكان هذي بي هذي بي كيف <تصفيق> ايوه ما لو وجعك با يستوجع ما في شك دقل الجمل عميق <تصفيق> و <تصفيق> لا عندك لا كما عندك كمان تهشم متكسر بكل عظم في مكان بتحتاجه يبعدو عدود عدو ذا ذا لكن اذا بلا ارتقب بمكان يتكسر ما ما انت هذا اخون من هذا يدقل بيتحم هو متلاحم. عسر من حين يقوم من مكانه هذا من مكانه مكان. هذي هو عزر. الله الله الله ها ما بعد ذي بلد ستة عشرة ومعجبه هو لا ها إذا عاد كل شي مكانه جاهه سهله لك انه يزدخل إذا قام من مكان الذي هو عسر من ليه هذي هو عاد المكان ها بطلعه حينها بقيه رصاصه بتنشع كلها بتخشه وتنكع كلها ها لكيو عسل عندها رصاصه وطعنه سوايه عندها جايبه ولا لا عندها باقي جايبه اذا خرجت كيف جايبه ها اذا خرجت الله الله ما نام اذا هي عدت رصاص في المصاصه هذه كيف هاي طالعه فيه كل هاشمة في الرأس كل وفي الموضحة خمس هذا ما بلابدت على العظم وصلت عند العظم وفي السمحاقي أربع وهي دي عبا في شلة في العظم هذا كلها في الرأس كل كلها. هذا كلها في الرأس انا من اخلط بين حقت هذا وحقت اي امبلاي نيه بايبين زرعه جاب لها قون صغيرين يا بايبين العضو فراس ترى احمد قاعد يفاضي هنايا كمان نعم نعم واحد هذا العضو ها والله يحسبه زين لا ما نضرب الا الوش الوش لا هذا اللي الراس وهي جدر رقيق محيطه بالدماغ اييه يعني مو مو الوضع ها الوضع اللي فوق الراس لا لا في شيء ثاني بس هذا المخ لا بس وديخ هنا فوق الدماغ اي يعني <تصفيق> فوق لا لا لا ايوه وصل الباقي او الجراح حق هذه غلب الدماغ لا يا لا ليش الجايب ما في شيء لا ما انا انا انا انا انا ما في الجسم من الراس ولا يحكموا حتى يتبين الحال يعني لا يروح يحكم الحاكم لا بد يخلي لا ارجو ما يتوخر واش قلت لا يقول ولا لا اذا ما يتبخر لا هي مبحه خلاص هلا يحكم عليه بالعديه وانتظرت وإن لما بسكة بباقي حالة مظلة ديموج منها والآلينة حاصة الآن ما هو ما معنى أن يضحك أمريك الساعة سلم وديه وانتهاء كل شيء ولا حطرة قال فيلزم بالميتي بيته وبالحي حسبه ما ذهب تعيش بيّن صايم اه لما ايه لديه وما ينفح ماد وقطعه وما يخلوزه اشتي ايوه ما هنجو بحكه مرقا يرقعه مجاجرات ثانية مغروضه ما ما يحكم عليه شمعه؟ فعدي ايه ايه ايه ايه ولا ايه زمادية؟ قلت بي او خلق اما الارش بقى ارشه يعني معناه ينظر الى ليه لا التأريش يعني ينظر الى واش وصلت واش هي يا ام نحي مبحخي كذا وارجع قول ايحكم سجلها لما اما يش انجاه ومات منها بلزمت ولا اعط فيها لا ارش ولا انجاه احكم عليه المتوارد. قال التيار المتوالي والمتواذي بين المتواذيين اي اذا قالوا انت عد الدياخ في الحي نفسه قال والحين حسب ماذا كل, كل واحدي لا كل واحدي مربثان يعني خف دياك شوف واحد منهم واحد الله رجع عيونه ورجع قتل سير ضربي ما فعل والدك هذا ورجع قتل رجع قتل والله ما لها تاع تاع العديات ها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 عاده بيشيت شطابه طانه ولا بسر بشي بيجي بني اه ياك خلاص اذا كان يذبحهم كذا بدي هذينوت بس موجود. ديه في ديه علي مو ماشي بالدين قال اذا مات وهو سبب القناق الاخطاء الذم التي لكن قال تيعدل هديه فيلزق اذا كل متوادبه اذا كل واحد ده ثلاث لكن واحد ايش بتقبع يديناك ورق ليناه وخارج عيونه ورق عبتال وذاك ماس كذيه فايذا يلزم في دي اكت بياه وذاك يلزم في الثلاث مجابر بينهم والأول الأول ما بالشي هوه مات بسبب الكنائة بس اهلا اهلا بذلك انتها مع بشي لاه ما مات بسبب الكنائة الاجعبتاله الاجعبتاله مو قد اقتل سمينه مو قد لا داع ما هم تباع عنو واحد طعان ده ما هو وذلك فلا طعناه ما تقومه ايه احبحتني ورده الدياه لم تقومه بقديد من ما وحسنين يطعناه دياه اه كالذب ما قلت ما لابو ما دوا ما دوا على الغاليه زيادة حين زبر بها حين ضعنا ضعنا ضعنا دياه اه ضعنا ده ضعنا ده لابا طعناه ما موجد اه اين يسبل له اه عزيزي اه اه ا يعني ما بيصل إلا إلا حد لك حد السن فاك وخلص هذا اللي يجدين بدي لهم جهة الشرم يعني لهين حين خابلوه ها ها ها بخطوه لا بجيء وال... لا بخطوه لا بيض هالباضعة هالباضعة هالباضعة تحت هالباضعة ها ها صور واضحة بيضي هاه يا قال ما راه الحاكم مكذبه لا دي دي لا ممتحدة. لا ما بده احد بده يهد بده يتعب لا يا ساتر يا ساتر فيها الصاص دغداغ العين الوضع ايوه ما له ولادكم ما خابوا يتفرج لنا كل ابي عند الحاكم يا ساتر هو هيها السعيد بدايا بالله وتعين عليه القرح عين القرح طوله وعرضه ورجع من فوق إذا به مفصل جهود مفصل فأسبر فيها القصص إذا هو نسج لهاب النظر لهاب النظر إلا يسكر هيا وزال النظر, النظر نسج لكن حين يخذك عينه واللاجي ما زبر الكس عادنا بالاعلام ولا تذكروا الاسبوع اللي قد اسف ولا ذكرك على ما يعني قالوا, قالوا, قالوا ودكار ودكار المفاصل كل المفاصل اللي بي بيها مفصل قالوا ما ما واحد يحدد الصح صح قال يا ابو صالح قال ابو صالح لما قال ما بيعكس لنا ما بيصير القصاصه الصح لا لو بفيه التحديد بأس قرى التحديد بس استعصل بسأف هاجدنا احنا قلنا دا قطعها من نعمة بها قصص يداوب الوسطى الساقق قل لها وسطى ما هو يقطعها من نعمة تعماش حقاقي لا يزكت, لا يزكت حتى لو السراية لو قالوا سرا لو مثلا قطع عندك من همية قطع القف وانجع سرا لما همية سقل القصاص سقل القصاص ايه سرد القراحة وزل حنجو في السكر قطعوه ورجع ساره وحداج ايش عاد سيقعد عليها ورجع ساره ما قلت له لا بيسره دار ما قلت له في ازاز فضل هاي قال بها اذاك دوبه يعني منها قد ايش اذا ما هو تقدر فينا سلام شاركوا مني لهنا عندك قال انا قال السرايا قال اذا صار السراي تدوه اذا ما ده لا عاد يقصوه عاد ابو يدي هاي بسوا اذا ساره ما هنا ولا ساره على ما الله وبص إنه الإنسان قال أيضا محاقا ألقيه صحبا قال إنه من إن هم من الأصل قلنا قال بلاهم بيقول لها المذابين ما أسابري تحدد الأصل أينها بالرحلة لا هي وعندهم أنها بيتحدد ها؟ أه أقال بيحقومه وأي ما رأاه الحاكم مقربا إلى ماما يعني على قدر فياك دو واضح مثلا السمحق دباي كان في أربع إذا جادها لا تنتين إذا هو في أي محل فالجسر بيقدر على قدرها إذا مثلا نص الليل اللحمة ناصفة ما يقدر على قدرها ناصفة إذا اللحمة هي الليل ثلاث كذلك إذا ما بلقش لها العليئة على قدرها كل شيء على قدرها يعني هلية فرضا قدرها وأن بأسر قدر هي من يعني بت... من بعد الس... السمحات كلها قل لها اسمى لكنهم بيقرب الحاكم على قدر عليه. على قدر السمحات. قل يا اقل. يا ميان خلفها داعب. بقى وهنا هي بقى اصل زرعة. هنا بقى دا. يختخت <تصفيق> <تصفيق> <بقى صلوقتي. تصفيق> <مش عارف. تصفيق> داخل بقى ما <تصفيق> بقى <تصفيق> ما يصل. وانما هي على قدرها. طلو. هنا صغير. الله. يا حكومة. طلو جي على قدره. لا تخف بس اسمع الداري ان في كل مكان مثلا يخثر اللحم بالصبي نادي يا عمي عليه كل مكان يخثر اللحم فيها ناخذها معي ايوه عليه ايوه يخف عليه ابو وهنا عسل جاف بيروح انا ولا اخرم يعني بتعب واحد كل واحد هنا هذا الكعض وين زائد وسن صبي لم ايش يقتعد هذا هذا اذا بهد زايده اصبع زايده ما فيها حقد يعني هذه بيوم عم هنا زلزال بيوم عم يجي انت فورها والله لا غير الحاكم على قدر ما بيتحاجي انا وكذلك سن الصبي ما قدرها هذا السن الله الله ما أوه. اه انا نقل عدها انا مطحنه كنت انا ابيك انا له بعد لا لا فجتيها هي ضاحت هذه اللي صفيه انا جاري قلت لها انت بتعملي انا خلص ايش بيسموها ضاحت ضاحت ما لا اجعلها ما لا اجعلها هي ما في الاسنان كل ما قال اول مره لا ما عطيها لا, مرة. يعني ما ما أقل لأ مرة. كلها اقلع كلها لكن داليا اهل بعد شويه اذا قال عندهم ما يقول ابي بعد الاميابه هي النايبه ابي بعده ابي واحد كلها الطبعه هذه بعدنا مباشره شاعر <تصفيق> الشعري ومن جبره وبالشعر كذلك الكل لا واش من جيز ولا واش او عندي الاصل لا لا عمرك نروح نقص عادي ولا هذه هذه كلها ولا لا, لا هو بس مسك هاي الدقاقه هاي اللي جد شعر انا ها جوه الدمقاس ولا لابسكيت ولا اي اي جوه حلق هو لي بجلد الجلد والجد ده بشارع اه او بلاقى الصهبل مقص يا هوا ما انجبر كذا يعني اذا دخل جماوي يعني دكو جماوي لهنا وغلط وهذا شعار بين بس هلا هلا بالحضور بس هوا ما انجبر كذا يعني الشيء اللي عبي انجبر فيه زياده ايش؟ ليقصد ما انجبر ولا تصيروا وما لا نبع به كذلك شي ما لا نبع في القسم لا يذهب الشي زائد بس بشي بس بس بأسادسة ها بس بأسادسة ها هذا على عالي جنبا ان يبن لا بأس هو ما ذهب الجماله فقط إذا بدلنا قالوا لا تقوم بها ايها قلع تقاطع لا تقبل واحد عين لا لا محتاجها ما باقيها بسيطة عندنا باقيها يبقى نعاني جيعة سبسة يقبلها البيسم اه يولنا لاتنا يولنا برخالي أبيدي دياد بيدينا بيحر يبقى نعبه يبقى نعبه يبقى نعبه البعض ما عنده على كل حال والله يلزم له ما عنده يكون زين او قالوا مجرد يعبود وساعد وخطب بلا اصابع هذه الله يحفظكم او ساعد مع بشي كفي. والله كف بلا اصابع. وإلا تبعها. يعني ما يتبعها كلها. ما يباقى على الساعد الكف. ساعد دي. يا قطع دي. لا اقول ما بلا الارجل الساعد ولا. ولدان. اه. يعني بعد داما خمسة نصدية. لا على لا تتابع له. هيك يد. يد. ها قلانا نصدية. ما هم بيحصلوا داخلها خمسة. لا خمسة لا, لا ما وكذا. لا نقول انها الساعد فقط ولا نقول انها ايه. القفلة. واحدة. واحدة. واحدة. بل كلها يدز كاملة. قل يد. اه. اه. لا سخان لان ما لا تبازاب ما فيها الان هاي شاهدت وعاش 10 لا لا بس هذا لا تبعله لا ما فيكم هذا لا يتبع ما كذاك صعب يصير اذا, إذا الساق وما فيها ما فيها كذب ولا يحصل مع هكذا واذا به قدم كل ايوه <تصفيق> بعد الساعه 10 بس بتقطع بثاني اصابع ما بتخلص ساعه والعكس كذلك اذا بتقطع ساعد بدك تقطع كتف ما بيشي لا يقول هواء كذا اه هو موجود بيدفع هذا اللي كمان بده يمزق ولا ما بيعرف يمزق مش ترى ثلاث فيها كلمتين ثلاث او في جناية الراس والرجل ضعوا على مثله بغيره شي له معناه بس وقدره في خالص خلاص في جنايه الراس التقدير من هنا قالوا في جنايه الراس والرجل ضعوا ما في على مثله ما هذا المراه ولا بقيه الجسم يعني على الضرب هذا ما الله مدام بالي دين ربع دقيقه ربع, ديه. ربع ديه نص دقيقه نص دقيقه هي ابو ديتها نستلم انا رص ما في بدله الله يعني اذا تموضحف الراس سي اذا بيضعنا مووضحف بقيتها يعني لا فرق ديه بقيتها بدلاله الموضحه في الرأس فيها اربعه لا فيها كم لا اربعه والله خمس هذه الموضحه دي هذيك يخبطوهم في اي عضو من الجسم مرات خمس قسم فيها اربعه بلا كاش dare gaida madalam biha wadha fiha fi rasha ila biha aldaunas fandaunas ila khalsna ubi liha azidna amaluna wa qulna alasma ma yarabun eh la nbi khals ma'a alfar'a azidna wahda bihal alfar'a ya nasr ya nasr ubi liha wa idna lhamna ala asbab يا مسعد ما شاء الله يا